انا كلها في حديبيه عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه تعالى فلا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 نستكمل ودأناه التعليق على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وكنا قد توقفنا عند الحديث أو يتتمت الحديث عن صلح الحذيبية وتكلمنا عن بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأن عثمان قد قتل ففي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن أبي يزيد عن عن من حديث سلمة بن الأكوع أن زيد بن أبي عبيد رحمه الله قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت وفي حديث عبد الله بن زيد قال أتاه آثم فقال هذاك ابن حمضلة يبايع الناس فقال علي على ماذا أو فقال على ماذا فقال على الموت قال لا أبايع هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شهيد معه الحديبية هذا هو القول الأول بأنهم بايعوه على الموت. القول الثاني أنهم بايعوه على عدم الفرار. وهذا القول قال به جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ومعقل الابن يسار. لاحنا دلواتي علامة علامة بايع الصحابة رضي الله عنه وأرضاه من النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم بايعوه على الموت. والدليل حديث سلمة ابن الأكو. القول الثاني بأنهم بايعوه على عدم الفرار. والدليل حديث جابر بن عبد الله قال كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة قال بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت وحديث معقل ابن يسار سبق أن تكلمنا عنه قول الثالث أنهم بايعوه على الصبر وقد جاء هذا في حديث ابن عمر يبقى القول الأول على, عدم على الموت الثاني على عدم الفرار قول الثالث على, على الصبر والدليل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله فسألنا نافعا على أي شيء بايعتم على الموت قال لا بل بايعهم على الصبر بل بايعهم على الصبر طيب احنا كما تعودنا الآن صار عندنا ثلاثة أقوال شبه متعارضة الموت عدم الفرار الصبر كيف يمكن التوفيق بين هذه الأقوال في التوفيق بين هذه الأقوال الثلاثة نسوق قولاً لقولين الإمام النووي رحمه الله وابن حجر العسقلاني وبين إذا قولهم بين إذا قولهما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تكررت منه البيعة للصحابة رضي الله عنهم أرضاه يبدأ الوجه الأول أن البيعة تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة كان هذا الموطن من بينهم فطار كان يبيع الصحابة على الجهاد في سبيل الله كما حصل يوم الخندق وتارة على الإسلام والجهاد كما حصل مع مجاشع ابن مسعود يوم فتح مكة وتارة على النصح لكل مسلم كما في حديث جديد بن عبد الله بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم وتارة على عدم الفرار وتارة على عدم على الموت وتارة على الصبر كما حصل يوم الحدّابية فقد بايع قسم من الصحابة على عدم الفرار والآخرون على الموت وقسما على الصبر يبقى الجمع بين الأقوال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع بيعة واحدة اللي كان البيعة ها دي كان اسمها يباعت ايه بيعت ايه ها اللي احنا بنتكلم فيها دي ها علامه باع الرسول صلى الله عليه وسلم دي بعت ايه ها دي اسمها بعت ايه بعث الرضوان دي بعث الرضوان يبقى بعث الرضوان الرسول صلى الله عليه وسلم بايع الصحابه رضوان الله على ايه فيها ثلاثة اقوال على الموت وعلى الصبر وعالِف. طيب كيف نجمع بالأقل الثلاثة؟ يبقى نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم علّه بايع قسما على الموت وبايع قسما على عدم الفرار وبايع قسما على إيه؟ على الصارف. بس والتلاتة لهم مدلول واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع على نفس على بايع الكل في وقت واحد. إيه؟ إحنا نارضع لحظة. احنا قلنا النهاردة لما مات لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخعثمان بن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن رضي الله عنه وارضاه وحدث ما حدث من ان أهل مكة حبسوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأشاع الناس بأن عثمان قد قتل قام النبي صلى الله عليه وسلم الناس تحت الشجر وهذه البيعة تسمى بيعة الرضوان هذه البيعة تسمى بيعة الإيه بيعات الرضوان إيش متخلطوش بين البيعات العقبة الأولى دية اللي كانت ما بين الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجر إحنا بنتكلم على بيعات الرضوان تخلطوش بين الأمور في بيعة العقبة الأولى اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مين أصر. فين قبل الهجر دي بيعة بعد الإيه بعد الهجر بيعة الرضوان دي كانت بعد الهجر وكان سببها ايه أن قريش حبست عثمان رضي الله عنه أرضاه وأشيع في الناس بأن عثمان قد قتل فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس على القتال بايع الناس على الصبر وعلى الموت وعلى عدم ليه على عدم الفرار. فقلنا بأن الإمام النووي رحمه الله وفق والحافظ ابن حجر وفق بين هذه الأقوال. ويعني هذا الكلام هو دشان أهل العلم. شأن أهل العلم يقول الحفظ بن حجر المبايعة فيها مطلقة وقد أخبر سلمة بن الأكوع وهو من بايع تحت الشجر أنه بايع على الموت فدل ذلك على أنه لا تنافي بين قولهم بايعوه على الموت وعلى عدم الفرار لأن المراد بالمبايعة على الموت ألا فر ولو ماتوا تمام وليس المراد أن يقع الموت ولا بد وهو الذي أنجره نافع وعدل إلى قوله بل بايعهم على الصبر أي على الثبات وعدم الفرار سواء أفضل بهم ذلك إلى الموت أو لا يبقى دال الجمع بين الإيه بين الأخوة يبقى إحنا عندنا عندنا تفسيرين تفسير الأول إما أنه بايع كل قسم على على جملة معينة ده قسم القسم الثاني أنه بايعهم على الثلاثة بايعهم على الثلاثة وجمع بين الثلاثة بأنه هو الذي بايعهم على الثبات وعدم الفرار سواء أفضل ذلك بهم إلى الموت أم لا أزاك الله خير وما زال الأمر محتدم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش بسبب ما جرى لعثمان رضي الله عنه وأرضاه فأرسلت قريشا سيد الأحابيش نحن هنا الأحابيش اللهم مين؟ ها انتوا بيذكروش صدقوني بيذكروش انا هجيبلكوا فلك. الاحبيش اللي هم مين ها؟ مجموعة من الغرباء فين كانوا مجموعة من الغرباء كانوا موالين لأهل مكة فكانوا يعيشون عند جبل يسمى جبل ايه ها؟ كانوا عايشين في منطقة عند جبل اسمه جبل ايه اللي هم نوسوا يبقوا ها؟ لا زاكي جبل الاحباش زاكي فعلي ها بني حبيش فسموا بالإيه بالأحابيش فكرتولي العسكر الامن المركزي اللي بيقوله معركة 73 اللي كان بين مصر وإسرائيل ها؟ كانت بين مين ومين ومين اللي غيلب فيها يقولوا ما عرفش يا باشا ما عرفش يا باشا يا ابن معركة اللي كانت بين مصر وإسرائيل واللي حربت فيها مصر وإسرائيل وغلبت فيها مصر وإسرائيل سنة 73 كانت بين مين ومين ومين, ومين اللي انتصر فيها يقوله والله ما عرف يا باشا فأرسلت قريش سيد الأحبيش للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسور ابن مخرمة قال رجل من بني كنانه دعوني آته يعني دعوني آت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اتهي فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه قال هذا فلان وهو من قوم يعظمون البذن فابعثوها له يعني الرجل ده مما يعظمون البذن يعني يتألى ويتنسك بهذا الفعل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترسل البدن التي جاءوا بها ليذبحوها في وجهه يعني ساعة ما يشوف البدن كده ده جايب جمل وده جايب ناقة وده جايب ساعة ما يشوفها كده منطلقة قدامه يعرف الناس دي جاي تعمل ايه جاي للعمرة مش جاي للايه مش جاي للقتال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فابعثوها له فبعثت له واستقبله الناس ويلبهون واستقبلوا الناس يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يمنعوا أو أن يصدوا عن البيت فلما رجع إلى أصحابي قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت وقد صرح ابن أسحاق رحمه الله في رؤيته لهذا الحديث باسم ذلك الرجل ونسوق لفظه قال ثم بعثوا الحليس بن علقمة أو ابن زبان يبقى اسمه إيه؟ الحليس بن علقمة أو ابن زبان وكان يومئذ يسير الأحابيش وهو أحد بني حارثة ابن عبد منامة ابن كنان فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من قوم يتألهون يعني يتعبدون ويتنسكون فاسمه الحليس ابن علقمة أو ابن زبان فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدي في وجهه حتى يرى فلما رأى الهدي يسير عليه في عرض الوادي وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محله رجع إلى قريش فقال يعني إعظاما لما رأى فقال لهم يعني هؤلاء ما جاءوا لحرب إنما جاءوا لأداء له لأداء عمر فقالت له قريش اجلس فإنما أنت عربي لا علم لك بذلك فطبعا في رواع عند ابن إسحاق أن الحليس غضب عند ذلك وقال يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم أي عن بيت الله من جاء معظما له والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين, يد بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد قالوا له صح كف عنا يا حليس حتى, تأخذ أو حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى حتى نأخذ لانفسنا ما نرضى. طبعا الكلام ده بيبين معنى أنا قلت وكررو وما زلت أن الله إذا أراد شيئا هيا له أسبابه. أن الله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه. فها هو الخلاف يدب بين كفار قريش بين بعضهم والبعض بسبب الحالة التي أو بسبب ما هم عليه من العصيان والتمرد لأمر الله تبارك وتعالى وصدهم للرسول صلى الله عليه وسلم عن البيت. فطبعا الآن بعد هذه المفاوضات وبعد هذه الإشاعات التي بدأت تظهر الآن تحول المسلمون من معتمرين إلى محاربين فكان لابد من أخذ الحيطة والحذر كان لابد من أخذ الحيطه والحذر ومن التدابير التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من باب أخذ الحيطة والحذر أنه كان يأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ألا يوقدوا نارا بليل ليه؟ حتى لا يراهم كفار قريش أو يتعرفوا على أماكنهم، فيقتلوهم أو يقعوا فيهم. ففي حديث أبي سعيد الخدري قال: لما كان يوم الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توقدوا نارا بليل. فلما كان بعد ذلك قال: أوقدوا واستنعوا أو استنعوا، فإنه لا يدرك لا يدرك قوم بعدكم, بعدكم لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم. لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم. بدأ يعني أسر رجال من المشركين حاولوا الاعتداء على المسلمين وجاء ذلك في حديث سلمة بن الأكوع في حديث طويل ذكر فيه أنه قال أتيت شجرة فكسحت شوكها وضجعت في أصلها يعني على شجرة كلها شوك عمل فائه كسر الشوك بتاعها ونظف خدت بالك فأتى أربعة من أهل مكة من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تشوفوا الصحابة بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبغطهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم والضجعوا فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين يا للمهاجرين قتل ابن زني قال فاخترطت سيفي ثم شددت على هؤلاء الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغفا في يدي قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عينه ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله سلام بن الأكوع كان بطل مغوار ما شوف سلام بن الأكوع بعد كده كان بيعمل إيه؟ مغوار بمجرد بس ما سمع أن في واحد من الصحابة قتل من المشركين عمل في المشركين الأربعة؟ خذهم على طول تعالوا والذي نفس محمد بيده لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي بين عينيه اعطيه الرأبته أيه لما هو, ظن هو سلم ظن أنهما نقضوا العهد فقام سلم على طول مستعد على طول أخذ سيفه وراح على طول على الرغم أنهما ضايقوا أولا لما وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم وتحول إلى شجرة أخرى قال وجاء عم عامر برجل من العبلات يقال له مكرز يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في سبعين من المشركين إيه ما جاب كم واحد جاب سبعين دعمه عامر فنظر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم لم يكن لهم يد الفجور وثنى سبوهم يعني يكون عليهم هم يه يكن لهم بطء الفجور وثنى يكن لهم بطء الفجور وهم الذين بدأوا بالإيه؟ بالفجور في الأشهر الحرم وعليهم التبع التي يعني تتبع ذلك الأمر من العقوبة من الله عز وجل فعف عنه رسول سلم فأنزل الله عز وجل هو الذي كف وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أذفركم عليه ألين تعرفت آية وتفسرها وسبب نزولها منين من السرى النبوي وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول سلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرلة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأخذهم سلمة فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أفركم عليه، وقد جاء في حديث عبد الله بن ابن مغفل ما يدل على أن هذا الأمر حصل أثناء كتابة صلح الحديبية. بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الذين حاولوا مهاجمة المسلمين، فأخذ الله عز وجل أبصارهم، فقبض عليهم المسلمون وكان عددهم ثلاثين شابا من قريش، ثم أطلق النبي صلى الله عليه وسلم صراحهم، فلعل ذلك حدث إيه مرتين؟ لعل ذلك حدث مرتين، عشان البعض يقول لك طيب منين حدث قبل كتابة الصلح، ومنين حدث أثناء كتابة الصلح؟ نقول لعل ذلك حدث إيه حدث مرتين. وفي حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية في أصل الشجرة قال الله التي قال الله عز وجل عنها في القرآن وكان يقع في أصان الشجرة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين يديه فقال صلى الله عليه وسلم أكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأنا رسول الله فكتب فبينما نحن كذلك فخرج علينا ثلاثون شابا عليهم سلاح فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم رسول الله فأخذ الله أرصارهم فقمنا إليهم فقال صلى الله عليه هل جئتم في عهد أحد وهل جعل لكم أمانا قالوا لا قال فخل سبيلهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصير طبعا دي النبي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويوم الحديبية نزل المطر كما في حديث زيد بن خالد الأنصاري زيد بن خالد الأنصاري دلو مين ماشي سيد من عرف الله صلى الله عليه وسلم مين بها هو مبروك شاطر مين زيد بن خالد الأنصار ده أنا اقلت لكم الكلام ده خمزين مرة أنا قلت لكم الاسم ده بالذات أنا اقوله خمزين مرة زيد بن خالد الأنصار ده مين ها بتقولها بالشبه أبو أيوب الأنصار من حديث زيد بن خالد الأنصارية رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحوديبية فاصامنا مطر ذات ليلة فصلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه الصبح ثم أقبل علينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم قلنا الله ورسوله أعلم قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا برحمة الله وبفضل, وبفضل من الله أو برزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي خدتوا فين ده خط الحديث ده فين في كتاب ايه في كتاب التوحيد خطوا ولا في كتاب التوحيد. أصبح من عبادي مؤمن من البيو كافر. في كتاب التوحيد؟ ها؟ أرسلت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة رجلا آخر وسمى مكرز ابن حفص. كما في حديث المسور ابن مخرمتا ومروان ابن الحكم. فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص قال دعوني آته فقالوا ائتي فلما أشرف عليهم قال البي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية الخزاعي لمفاوضة قريش وذلك أيضا كما في حديث مصور بن مخرمة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وابن إسحاق بسند صحيح قال وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعث خراش بن أمية إلى مكة وحمله على جمل يقال له الثعلب فلما دخل مكة ماذا فعلت مكة به على إيه هالدرس اللي فات مكة عملت فيه؟ إيه أهل مكة عملوا فيه؟ إيه اللي هو خراش بن أمية اللي راح على جمل اسمه الثعلب اللي أرسل أب عثمان بن عفان ها أهل مكة عملوا فيه؟ إيه عقروا الجمل ودخل في ذمة مين مين اللي نجم إليهم؟ جماعة من الأحابيش خدوه وتركوه وأرسلوه للبنى صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك إرسال سهيل بن عمرو لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن قريشا بعثوا سهيل بن عمرو أحد بني عامر ابن لؤي ده يشترك مع مين يا أخوانا؟ أحد بني عامر ابن لؤي يشترك مع مين في النسب؟ ها؟ ومع مين كمان؟ فقال فقال رأيت محمدا فصالحه ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عن نعامه هذا فوالله لا تتحدث العرب أنه دخل علينا عنوة أبدا فقال فبينما والحديث طبعا عند البخاري فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل الله أمركم إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيست بيستحب يستبشر بالاسم الحسن سهل الله أمرك قال معمر قال الزهري في حديث فجاء سهيد بن عمرو فقال هاتي أكتب بيننا وبينك يعني كتابا فدع النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب في رواية طبعا أن هذا الكاتب كان من كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وفي حديث البراء بن عازب كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين وقد جاء عن عدد من الصحابة أن علي رضي الله عنه كان هو الذي كتب الصلح وذلك من حديث أنس عند مسلم وحديث المسور بن مخراه ومروان بن الحكم عند أحمد عند أبي داود وعند ومن حديث ابن عباس عند إسحاق ابن رهوي اعترض عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه على كتابة هذا الصلح ذكر ذلك أو ذكر ذلك في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه من طريق أبي وائل عنه قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا وذلك في الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على باطل قال بلى قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار قال بلى قال فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله عز وجل بيننا وبينهم فقال, ابن فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولئي يضيعني الله أبدا. قال فانطلق عمر فلم يصبر المتعيضا. فأتى أبي بكر رضي الله عنه أرضا. فقال أبى بكر ألسنا على الحق؟ قال بلا. قال ليس على الباطل؟ قال بلا. قال ليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلا. قال فعلام نعطي الدنيا في ديننا ونرجع؟ ولما يحكم الله عز وجل بيننا وبينهم فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله وليس إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. نفس الكلب نفس الكلمة التي قالها عليه قالها والسلام قالها أو قال فنزل القرآن على رسول الله بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال يا رسول الله أوفتحه قال نعم فطارت نفسه ورجع وقد جاء قصة عمر بن الخطاب أو جاءت قصة عمر بن الخطاب أيضا من حديث مصر بن مخرمة ومروان بن الحكم في الصحيحين كما بينا قبل ذلك وقد كان موقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شبيها بموقف عمر لكنهم لم يستطيعوا التعبير عن ذلك كما عبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كما يتضح لنا من موقف سهل بن حنيف رضي الله عنه في الحديث الذي سنسوقه لاحقا ففي حديث سهل بن حنيف أنه قال لهم يوم صفين أيها الناس اتهموا رأيكم والله لقد رأيتني يوم أبي جندل طبعا ده موقف أبو جندل ده قصة نبدأ نحكيها دلوقتي ده واحد من الصحابة كان فين كان في مكة وجاء يرسف فين في أغلاليه بين يدين النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكتبون الإيه وهم يكتبون الكتاب يقول ولقد رأيتوني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته ووالله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه إلا أمر إلا أمركم هذا يعني إحنا ما بنحط سيوفنا في أمر قط إلا وكنا نعرف أن هذا الأمر فيه الخير، إلا هذا الأمر لأنه كان الكلام ده كان يوم صفين في معركة إيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه، ودي عنه إن شاء الله السنة الجاية في في إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء. وهناك محاورات حدثت بين رسل سهيل بن عامر حول كتابة هذا الكتاب. في حديث المسوا قال فجاء سهيل ابن عامر فقال هات الكتاب أكتب بيننا وبينك. يعني كتابا فدعا عليه السلام الكاتب فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم فقال ني صلى الله عليه اكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال سهيل والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن هذا والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صدناك عن هذا البيت ولا قتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتمون اكتب محمد بن عبد الله قال الزهري وذلك لقوله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه يعني أحيانا إنسان يتنازل عن مواقفه هو الشخصية من أجل نصرة الدين ويتنازع على حقه والشخصي من أجل نصرة الدين فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه خطة رجل وليس فيها ما يشينه أو يهينه صلى الله عليه وسلم أو ينزل أو يحط من كرامته فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فغالقت بمحمد بن عبد الله لأن الأصل لن بن عبد الله وهم إن كانوا لا يقررون بأن رسول الله لكن الله عز وجل يعلم أني رسوله يقول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به قال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العان المقبل فكتب فقال سهيل وعلى أنه الشرط هذا الشرط كان كما قلت قبل قليل إذا أراد الله عز وجل أمر الهيئ له أسبابه شف مع كل ما تنازل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومع كل هذا الضغط الذي تحمله الصحابة وتحمله النبي صلى الله عليه وسلم يأتي نوع آخر من أنواع الضغوط التي لا يتحملها بشر ومع ذلك يتحمله النبي صلى الله عليه وسلم ويتحمله الصحابة وتكون هي سبب الانفراج تكون هي سبب الانفراج فقال سهير على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا ردته إلينا فقال المسلمون سبحان الله كيف نرد إلى المشركين من جاء مسلما أعزائي ده يعني؟ نردلهم إزاي ده مسلم يسألونهم إزاي؟ فطبعا علي رضي الله عنه أرضاه اعتذر عن محو محمد رسول الله ففي حديث البراء لما كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي وبين المشركين فقال اكتب محمد رسول الله فقال لا تكتب رسول الله فلو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك فقال رسول الله لي علي أمحوه فقال ما أنا بالذي أمحوه ما أنا بالذي أمحوه استكبر علي بن أبي طالب واستعظم هذا الأمر في نفسه أنا أمحوه محمد رسول الله هذا شرف فقال رسول الله أدلني عليه فمحاون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شروط هذا الصلح وبنوده فقد جاءت مستوفا في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم نذكر هذه الشروط طبعا لأنها اجتمعت في يعني ليست كلها في حديث واحد إنما جاءت مجتمع ففي حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال بسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى رسول السلم من أصحابه بغير إذن وليه رده عليه ومن أتى قريشا ممن رسول الله لم يردوه عليه وإن بيننا عمية مكفوفة وإنه لا إسلالة ولا إغلال وأنه من أحب أن يدخل أدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عهد قريش او عقد قريش وعهدهم دخل فيه وإنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك يعني سبلك مكة كلها فتدخلها بأصحابك قمت فيها ثلاثة معك سلاح الراك لا تدخلها بغير سيوف في القرب يعني تخش مكة السنة الجاية تدخلها إزاي معوش آلة الحرب اللي هي الدرع والترس لا معاه ايه سلاح الراكب اللي يأمن بطريقه بس خدت بالك خزاعة وبنو بكر دخلت في عهد قريش كما في حديث المسورة بن الخرمة أن السلام قال لأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد آه وعهدي دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت خزاعة فقالوا نحن مع عقد رسول الله وعهد وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن مع عقد قريش وعهدهم يعني مجموعة راحت كده ومجموعة ايه ثم أثناء كتابة العقد حدث ما ذكرت لكم من أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه فعند كتابة هذه البنود وبينما هن كذلك إذ دخل أبو جندل ابن مين ابن سهيل بن عمرو أبوه اللي بيكتب اللي ايه أبوه اللي بيكتب الصلح وجاء يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفس بنفسه بين أضر المسلمين. فقال سهيل بن عمرو يا محمد هذا أول ما أقضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي لما الله إن لم نقل الكتاب بعد إحنا لسه ما اتفقناش لسه ما اتفقناش هذا أول ما أقضيك عليه. قال والله لم أصالح لم أصالحك على شيء أبدا حتى ترد هذا لي لو ابنه. فقال النبي صلى بل أجزه لي. فقال لا أجزه لك. قال بل أجزه لي. <تصفيق> قال لا أجيزه لك قال بل أجيزه لي قال لا أجيزه لك وسلم يترجى ثلاث مرات أن يجيزه له لأن يعلم أن هذا سيكون مسعى الحرب قال لا أجيزه لك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم فقال الرجل أي معشر المسلمين أرد إلى المسلمين وقد جئت مسلما ألا ترون ما لقيت وقد كان العذاب الأليم يعني تعذبت في الله تبارك وتعالى طبعا الأمر كان صعب على الصحابة رد الله وارضاهم نكمل بعد الأذى طبعا هذا الموقف الموقف العصيب طبعا كنت بقول عدد الراسفين أن تذكوا كام عددهم عدد مكام سبعة عشر طب نكمل الدرس فنقول في أثناء هذا الموقف العصيب وهم يكتبون هذا الصلح الذي كانت بنوده صعبة على المسلمين أجمعين ومما جعل عمر بالخطاب رضي الله عنه يعني يثور ويقول هذه الكلمات فعند الإمام أحمد رحمه الله أنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يكتب هذا الكتاب إذ جاءه أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو في الحديد يعني جايما يتكتب من بالحديد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآها رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل الله صلى الله عليه وسلم على نفسه دخل البيت من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن حتى كادوا أن من كثر الشك يعني إيادر بيحصل له فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه ثم قال يا محمد لقد لجت القضية خلاص كلام خلص خلاص كده كلام إيه خلص ليه بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا قال صدقت فقام إليه فأخذ بتلابيبه خده معاه عشان يوديه إيه المشركين. قال وصرخ أبو جندل بأعلى صوته يا معاشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك أتردونني إليهم يفتنونني في ديني قال فزاد الناس شرا إلى ما هم به يعني دائق الغم على الغم فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسف فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاء إن قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهده وإنا لن نغضر بهم شوف وفين بسلام فوثب إليه عمر بن الخطاب مع أبي جندل فجعل يمشي إلى جنبه وهو يقول اصبر يا أبا جندل فإنما هم مشركون وإنما دموا أحدهم دموا كلم قال وداني قائم السيف من يعني عمر بيحاول يديله إيه عمر بيجي جنب منه عشان يديله السيف بتاعه يعني بيحاول يقرب منه السيف عشان هو الثاني يسحب السيف يعمل أي حاجة يعني الموقف اللي سيدنا عمر جاي جنب منه هو متكتف، فجاي جنب عمر، عمر جاي جنبه منه ويديله السيف يخليه السيف نحية إيده، عشان هو يسحب السيف، يضرب المسكه ويفر، يعني دي كانت محاولة من سيدنا عمر أنه هو ينقذه، يقول وهو يقول رجوت أن يأخذ السيف فيضربوا به أباه، فضلنا الرجل بأبيه ونفذت القضية، خلص الموضوع، خدت بالك، طبعا الصحابة رضي الله عنهم كانوا في حنق شديد وضيق شديد، فحتى أنهم يعني كادوا أن يفتنوا في دينهم بسبب ما رأوا شد وضعت وعنت ففي حديث المسور بن مخرمة الذي جاء في الصحيح قال فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال صلى الله عليه وسلم أصحابي قوموا فانحروا ثم احلقوا ثم احلقوا يعني كده خلاص ما فيش عمره قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلم يقم منهم أحد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلم فذكر لها ما لقيه من الناس فقالت أم سلم يا رسول الله أتحب ذلك يعني أنت عايز أن نستعمل كذا أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا حتى فعل ونحر بدنه ودعا حالقه فلما رأوا ذلك تتابعوا فنحروا وجعلوا يحلقوا بعضهم بعض حتى كاد يقتل بعضهم إيه بعض. طبعا مشهور في مكانها دي مشهورة المرأة الصالح أما عن الشجرة التي بوعة تحتها ففي حديث طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم من يصلون قلت ما هذا مسجد قالوا هذه الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم باعة ردوان يقول فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع النبي صلى الله عليه وسلم أبو مين أبو سعيد المسيب اسمه إيه اسمه ايه؟ ابو سعيد بن المسيب اسمه ايه؟ اسمه المسيب المسيب ابن مين؟ المسيب ابن حسن ده في حديث اللي هو حديث وفاة ابي طالب لما قالوا اتترك دينك ودين ابائك او الله العزيز ابن عزيز حاجات هامة يقول فلما خرج يقول حدثني ابي حدثني أبي وكان في من بايع صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها واعلمتموها أنتم فأنتم أعلم يعني أنتم بتعملوذي بالك. قول الله تعالى فمنكم فمن كان منكم مريضا أو به أذن أو, أو به أذن من رأسه نزلت هذه أيضا كما في حديث كعب بن عجرة كنا مع السلام بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشيكون قال وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تتساقط من رأسي فمر بيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي أذيك هوام رأسك قلت نعم فأنزل الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو بيئة من رأسي من منصية أما أهل الحديبية ومنزلتهم فلهم مكانة عند الله تبارك وتعالى كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم والله خيروا أهل الأرض. طالب جابر لو كنت أبصر لا موضع الشجرة. سيدنا جابر كحدث هذا الحديث عندما إيه؟ عندما عمى. قال جابر أيضا إن عبدا لحاطب عبد الحاطب حاطب من مين؟ ده اللي كان ليه لقصة ده كان عمل ايه بعت الرسالة المين؟ حيلوه خالص كويس متفهمه؟ يعني فاكرين يعني أسف. إن عبدا لحاطب جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء يشكو حاطبا. عبداً لحاطب جاء يشكو النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من مين؟ من حاطب فقال يا رسول الله لا ليدخلن الله عز وجل حاطبا للنار كتير من الناس بيغلط في الحتة دي يقول لك انت شيخ انت؟ ده انت ربنا يودي الجهنم مش بيحصل؟ هو نفس الكلمة قالها كده فقال نبي صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدراً والحديبي يبقى دي من قبل مين؟ لا. لأهل بدر والأهل ليه؟ الحديبي وفي حديث جابر بن عبد الله قال أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها قالت بلى يا رسول الله فانتهرها فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها جثية أما فتيان الصحابة في الحديبية فكانوا يسقون الصحابة رضي الله عنهم الماء ففي حديث جابر بن عبد الله قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى إذا كنا بالسقية قال معاذ من يسقينا في أسقيتنا قال فخرجت في فتيان, فخرجت في فتيان معي حتى أتينا فأسقينا واستقينا فلما كان بعد, بعد عتمة الليل إذا رجل ينازعه بعيره الماء فإذا رسل الماء فأخذت راحلته فأنا قال فتقدم فصل العشاء وأنا عن يمينه ثم صلى ثلاث عشرة ركع والفتح هو صلح الحديبية الفتح كان هو صلح الحديبية كما في حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح باعة الردوان الصحابة كانوا يعد الفتح باعة الردوان بلاش نطلع عليكم في المسألة دي طبعا أسلم أسلمت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيت وبايع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات المهاجرات أما قصة أبي بصير رضي الله عنه وأرضاه التي بها نختم حتى ننتقل إلى غزوة أخرى ففي الحديث الذي رأوه البخاري في كتاب الشروط قال ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاء أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فقدم عليه أبو بصير ابن أسيد الثقفي مسلما مهاجرا فاستأجر الأخنس بن شريق رجلًا كافرًا من بني عامر ابن لؤي ومولًا معه، وكتب معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه الوفاء. قالوا له جالك واحد اسمه إيه؟ أبو بصير. واحنا متفقين إن اللي جيلك اللي جيلك رجعون. فالأخ نسيب شريق من كفار مكة أرسل اثنين من رجالته عشان يجيبوا مين؟ يجوا أبو بصير. فأرسل فأرسل في طلبه أو فأرسل في طلبه رجلين فقال العهد الذي جعلت لنا فيه فدفعه إلى الرجلين. النبي صلى الله فخرج به حتى إذا بلغ ذل حليفة دلوا مقت أهل المقد أهل المدينة فنزلوا يأكلون تمرا له. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان سيف جيد. فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به. ثم جربته، فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، ورني كده أبو عليه، فأمكنه منه، أهبر، ما يعرفش، فضربه به حتى برد، وفر الآخر عائدا إلى المدينة مرة أخرى وهو يعد إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مذعورا، وطبعا أبو بصير ما سبوش، أبو بصير إيه؟ وراء، فلما انتهى للنبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي، قتل والله صاحبي وإني لم أقتول، أبو بصير وراء، فجاء ومصير فقال يا نبي الله قد وفى الله ذمتك قد رذتني إليهم ثم أنجان الله عز وجل منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمة مسعر حرب لو كان له أحد, لو كان له أحد فلما عرف ذلك عرف أنه سيرده إليهم حتى خرج إلى سيف البحر قال لك بس وكذا النبي صلى الله عليه وسلم حيرجعني تاني لا أنا عمليه فخرج إلى مكان يسمى سيف البحر سيف البحر ده المكان ده كانت تجارة قريش كلها بتعدي منين من هذا المكان يقول وينفلت أبو جندل ابن سهيل فلحق بمن؟ بابي بصير رضي الله عنه ورده فجعل لا يخرج من قريش الرجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت فيهم عصابة قال فوالله لا يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم في من آتاه من جاء مؤمنا اللي لك موميع مش عايزين خلاص يا عم بسيبه بس خدت بالك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديكم أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ حمية الجاهلية الأولى وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينه وبين البيت وبذلك نكون قد انتهينا من صلح الحذيبية فيها فوائد لم طبعا أنا مرضتش أقتصر على الكتاب لأن الكتاب حسيت أن أنت مش يعني مش كل الفوائد في صلح حذيبية تقدر تستفيدها والدروس والعلوم والعبر إلا لما نأتي بصلح حذيبية كامل وأنا قرأت لكم صلح حذيبية من كتاب صحيح السيرة النبوية للشيخ إبراهيم العلي لأننا قرأت منه عشان الأخوات تحت كمان يعرفوا أنا قرأت صلح حذيبية من كتاب صحيح السيرة النبوية للعلي ثم كان بعد ذلك غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة ولن نتكلم عن احداثها كثيرا أو لن نطيل فيها كثيرا لأننا سننتقل بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الكلام عن غزوة خيبر. نتكلم عن غزوة إيه؟ خيبر. إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. زك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. إيه؟ آه. نفس الكلام. طاب خلاص. كويس.